بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هُدًا ورحمة, <سؤال> ورحمةً للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤكون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤكون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل ويتخذها ومن الله من يسترى لهو الحبيب يضل عن سبيل الآيب كأن لم يسمعك كأن في أذنين وقرا. وإذا تتلى علي آياتنا ولا مجتفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنين وقرى تبشره بعذاب أليم يا رب القلوب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم قاولين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قول مينى يا الله قول وهو العزيز الحكيم خلقت السماوات بغير عمد تلمونها خلقت وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ وَارِيهَا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَسْتَكِيَاً مِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ وَارِيهَا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَسْتَكِيَاً مِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ هذا خلق الله فأقول ماذا خلق الذين من دونه؟ هذا خلق ماذا خلق الذين من دونه؟ درّضالمون في غلال مبين. ولقرأ آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ولقرأ آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر الله غني حميد ومنك وَتَيْنَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ الْقُمَانُ لِذِنِّهِ وَهُوَ يسقل لهم العظيم ان يسقل لهم العظيم اصغينا الانسان لوالديه حملته امه وهن على وهن في عامين وفي حاله في عام من أجل قر لي ولوالديك إليه المصير. وفي حاله في عام من أجل قر لي ولوالديك إليه المصير. وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك فيه علم فلا تطعهما. ثم إلي مغدركم سردبئكم بما كنت ترمنون يا أبني إنها إن تكمت قال حبة من خضر فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بأرضا يا ربني إنا إن تكون الصعر من حذر فتكون في حقرة أم في السماوات أم في الأرض يأتي في إن الله نطيب خبير. يا رني أقم الصلاة وأأمُر بالمعروف ونَهَى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا رني إن ذلك من عذاب حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا مقفع حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقو إن فقو لك مشيكا الضب من صوتك صوت مشيكا الضب من صوتك إن أنكر الأصوات الحمير إن أنكر الأصوات الحمير ألم تروا أن الله تخفر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأحبغ عليكم جعبه ظاهرة ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مليف ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مليف وإذا الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم أيهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كفره ومن كفر فلا يحزن كفره إلى يناصر بهم فنذبهم بما عملوا إن الله علِيم بذات الصدور إن الله علِيم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلف السماوات والأرض يقولون الله ولئن سألتهم من خلف السماوات والأرض يقولون الله قل العرض لله بل أقصهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني الحميد. ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذه من أبعث أبحر ما نفذت كلمات الله ولو أنها في الأرض من شجرة الأقلاه والزحر يمدؤ من ذاته فرعث أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترأ تصفر الشمس والقمر انا من ثمر ان يولد الليل اين يحل مرانا ثم تخرج الشمس والقمر وتصفر الشمس والقمر كل يجري الى وَأَمَّا الْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا رُشِّيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا مُغْلِقِينَ لَهُمُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَذِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفو وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفو يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي وارد عن ولده يا أيها الناس دم دم وقسو يوم لا يجي وارض عه ورده وقسو يوم لا يجي وارض عه ولا مولود هو جاد عه شيئا إن وعد الله حق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 ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده وين الساعة وينزل غيرك ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس ماذا غدا وما تبري نفس بأي أرض تموت وما تبري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله